أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز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 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها فِيهَا خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي وصالحين واشهد أن محمد أن عبده ورسوله سلام الله و السلام وعلى من تري هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذه ختام هذه الصوات المبركة ولما ذكر الله جل وعلا الطوائف التي تعاند الله جل وعلا وتحارب ذكر أولا طائفة اليهود حين كانوا تناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وذكر كذلك طائفة المنافقين فلم تر إلى الى الذين تولوا قوما رضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم واحرفون على الكاذب يعلمون وهؤلاء هم المنافقون تولوا اليهود فلما ذكر هذه الطوائف الذي تعاند الله جل وعلا وتحارب دينه وشوعه وتحارب رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا اليهود والمنافقون يدلل بهم على جميع الأصناف الذي تعاند الله سبحانه وتعالى جميع أصناف الكافر لكن هذه أخطر طائفتين لذلك قال الله جل وعلا لما ذكر هؤلاء ختم السورة بقوله تعالى إن الذين يحدون والرسول أولئك في الأذلين كتب الله لعلمنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يحدون الله ورسوله المحدة أن يكونوا في حد والله ورسوله صلى الله عليه عليه في حد أخ إن هؤلاء في جانب والله الله جل وعلا دين الله عز وجل وسنة النبي صلواته الله وسلم عليه في جانب اخ الهدى في جانب في حد وهم في حد آخر فهذه معنى المحدة شدة الخلاف يعني هم جانبون ومخالفون للهدى بكل وجه وهذا يشمل من يشمل اليهود ويشمل المنافقين ويشمل الكفرة على اصنافهم جميعا ولذلك استعمل الاسم الموصول ان الذين ليضل على العموم إن الذين يحادون الله ورسوله كل من حاد الله جل وعلا يعني خالف الله جل وعلا وخرج عن شرعه ودينه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعاد الله سبحانه وتعالى له نصيب داخل في هذه الآية إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أولئك في في الأذلين في الدنيا والأخيرة الأذل أبلغ من أبلغ من الزليل الأذل أي أذل من غيره أذل من غيره فهذا أبلغ من الزليل أولئك في الأذلين وطلعما أن الله جل وعلا أذله إذن لن يكون له ظفر ولن يكون له نصر أبنا بل كتب الله عز وجل عليه المزيل لا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في حديثه الصحيح وجعل زلة والصغاء على من خالف أمي إن الذين يحد إن الذين يحددون الله ورسوله أولئك في الأزليل ولماذا هنا يؤكد الله جل وعلا هذا الخبر خبر هنا مؤكد بإِنَّ وهذه أصل وهذه من المؤكدات تؤكد المعنى. هو الخبر عندما يعني لماذا تحتاج الى الى تأكيد الخبر اذا كان الذي امامك لا يعرف الخبر فانت مجرد تلقي له الخبر يصدقه طيب اذا كان عنده اذا كان منكر للخبر ده تعمله ايه واحد بتخبره بشيء فقولك ما حصلش لم يحدث، يحدش فانت تحتاج الى ماذا تؤكد له الخبر لا هذا حدث فاستعمل ففي المؤكدات مع من مع الممكن للخبط. وهل هناك من يمكن ذلك؟ هو هناك من يقتضي بقوة الكافرين ومن يقتضي بما هم عليه من الـ من من الآلات والعتاد والعدد. وإلا فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلاً واحداً عليه الصلاة والسلام وكانت الغلبة للكفة أغير الله سبحانه وتعالى وجه الأرض إذن حتى لا يقتر مقتراً بما عليه الكفار وبما عليه اليهود والمنافقون من القوة والعتاد والجاه والسلطان فيؤكد الخبر هنا يعني لا تظل يعني لماذا تولى المنافقون اليهود لأنه عندهم المال وعندهم القوة والسلطان وهم يثبتون أركان ملكية أركان الملك دلو تأملت المؤسسات الآن الموجودة كلها مؤسسات تخدم اليهود جميع المؤسسات الموجودة تعمل خدمة لليهود صدق النقد الدولي كل المؤسسات مجلس كذا ومجلس كذا ومجلس كل المؤسسات دي كلها ولذلك عندما يكون الضحية من من المسلمين سيحاول يكون أسكير لكن إذا كان هناك ضحية يهودي إذا كانت ضحية يهودية مثلا الدنيا تقوب ولا تقود إذن حتى لا يقتربوا مقتربا بهؤلاء بقوة هؤلاء إن الذين يؤكد لهم الخبر إن الذين يحددون الله ورسوله إشمعي اليهود والمنافقين وجميع الطائف الكافرهم أولئك في الأزلين في الأزلين يعني أزل هم هم أزلوا من غيرهم وطالما أنهم في ال ي في الأزلين يبقون مهزومون لا محالة كتب الله لأجل بن آنا ووصولي. كتب الله عز وجل في كتابه الأول كما قال جل على ولا قد كتبنا في الزبوي من بعد الذكر أن الأرض يرسوها عباد يصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين والذي كتبه الله كتبه في في في كتابه الأول وما كتبه الله عز لن يمحوه لن يمحوه أحد واتوأيك أن تعتقد أن ما كتبه الله جل وعلا سمحه أحد كتم الله لأغلبنا أنا ورثمني كما قال جل وعلا إن لا ننصر نصو لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم قوم الأشهاد نعم الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا اللي هي التي تبشر بالنصر والزفر وأن الغلبة لله عز وجل وأن الغلبة للمؤمنين نعم كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي ثم ثم تختم الآية بما يناسب مقصودها إن الله قوي عزيز لأنه قوي فلا يقومه أحد ولا يقوم لقوته أحد سبحانه وتعالى وإلا البشر دو كلهم في جنب اللقاء كل البشر عورها. وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من وصقول إلا كانوا به يستهزم يا حصرة العباد على أنفسه إن الله قوي عزيز عزيز لا يغالب ولا يمانع لا رد لأمره ولا معقب لحكمه فلأنه قوي عزيز يبقى منافس قد يقول قائل طيب وإحنا الدنيا الآن نحن عايشين فيها ما إن غالب الآن ليست لأهل الإيمان المؤمنون الآن مستضعفون صحيح حين طر الواقع الذي تعيشه مخالفا لهذه الآية فعلم أن هذا الواقع إلى زوال لا محل أن هذا الثابت الواقع الذي طراه الآن من من علو الكفار ومن استضعاف المؤمنين ده وضع مؤقت لا يستقره أبداً وعندك مسيرة الوصل من عهد نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أصله الله جل وعلى الأرض إلى النبي صلى الله وسلم عليه وسلم يعني لا تنظر إلى النظرة الضيقة التي أنت فيها الآن إلى الزمان البقعة التي أنت فيها الآن لا. حين يكون الواقع مخالفة لهذه الآية فعلا بأن هذا الواقع إلى زوال لا محال هو العزول وحيثبت كلام الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين نعم يعني إن الأرض لله ويسوى من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وأبو سفيان لما سئل لما سأله الوقل فكيف سأله عن عن الحرب بينه وبين النبي صلى الله عليه السلام قال سجال سجال يعني يعني يدال علينا وندال عليه يعني ما لنا وما له واذا ما حدث بدركت للنبي صلى الله عليه وروحت الاسباب المعروفة كانت للكفار قال ماذا قاله راقل في اخر اجهودته قال كذلك الرسل تبتلى ممكن تنصرون عنه تبتلى في جولة من جولات ثم تكون لهم العاقبة اذا حين يكون الواقع الان الذي تنظر فيه مخالف لهذا أعلم أن هذا الواقع هو الباطل الذي سيزول نعم يقول جاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهنا يعني أسألكم سؤالا هل وعد الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون النص هو وعده ابن ساطي يقينًا ان لننسوا نصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا واما يقوموا لاشهد لكن هل وعده النصر هل وعده النصر في حياته نعم لا لم يعده النصر في حياته بل قال له فاما نذهبن بك فان منهم منتقمون يعني ممكن تساب وهم لكن إذا اذا ذهبتك فحن متقن، فإما نذهب بك فإن منهم منتقمون أو نجلك الذي وعدناهم فإن عليهم نقتديه. إذا لم يعد، لم يعد الله سبحانه يعني سبحانه وتعالى نبيه وصلواته وليه وسلم النصاف في حياته لا. فإما نذهب أنبك أنا ممكن أن ذهبت أنت، لكن إذا ذهبت أنت ف فإن منهم منتقمون أو نجلك في حياتك. الذي وعدناهم فإن عليهم فتأكد فإن عليهم مختدرون. إذا انطلما أن الله جل وعلا لم يعد نبيه سلواته الله وسلامه عليه بين يكون نصر في حاتفه. فأنت ليه بتصر أن أنت وانت لو لازم أنت تشوف النص لابد أن ترى النص بعينك وفي البقع الزمن في البقع الضيقة التي أنت فيها وفي الزمان القصير الذي أنت فيه لا الزمن واسع المسيرة. شوف انظر جدا. نعم يعني يعني قد قد خلت من قبلكم سنن قوانين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين واحدة جل ببصك أين أين أين أين قوم نوح أينه أين عاد أين سموط أين قوم شعيب أين قوم نوح أين فرعون الذي وقال فرعون يا أيوان ملأ ما علمت لكم من إلهين غير ونادى فرعون في, في قومي قال يا قومي ليس لملك لي مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلت بصيون بعدين ربنا أجع, أجع الماء يعني من فوق ولا لا أجع الماء من فوقي وهذه الأنهار تجري من تحتي حتى إذا دركوا الغارقوا قال امنت انه لا اله الا الذي امنت من واسرائيل. وانا من المسلمين. اه الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. شم هو كان بقول له وهذه الانهار تجري من تحتي. كان بيفتخر بمصر. العجيب انه كان بيفتخر بمصر. والناس هؤلاء صدقوا بهذا. ومصر هذي بالنسبة للكون ده. ايه? ام الملك الملك. ومالك السماوات والأرض ومصر والشام واليمن والحجاز والمشارق والمغارب طب لماذا صدقوه أليس لي يا ملك مصر طيب وما يغني عنك ملك مصر في هذا الملكوت الكبير ملكوت السماوات والأرض العجيب أن الناس صدقوه لماذا فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين هم هم كانوا قوما فاسقين فصدقوا وهذا هذا الـ هذا الهراء إذا إذا الذي تقاوه الآن هو الذي لابد أن تستيقن قلوبكم منه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أحج الأوقات ألم يكن متوسدا بوضعه في ظل الكعبة وجاءه خباب رضي الله عنه يقول يا رسول الله خباب رضي الله عنه كان من من المستضعفين وعلمتم مكانة ما, ما كان يفعلوا كفر مكة والكافر لقل بلا أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا حض على طعام المسكين وأنت أنت إياك أن تأجوا من كافر ضحمة لأن هو الخصال الكفر يتأبل ضحمة وإنما الرحمة من الضحمة مقارنة بالإيمان ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمعرمة أولئك أصحاب الميمنة. فلما جاءوا خباب رضي الله عنه عنهم يا رسول الله ألا ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصو لنا؟ ألا تahoma نحن فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولا ولم يشكي. شكؤنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشكون في ذلك علما يزل شكوهم بل سكرهم بأحوال المؤمنين قبلهم. ألا إن من كان قبلكم كان يؤتى بالوجل. فيخض له الاخدود. حفر الحفة في الارض. ثم يوضع المنشاوه في مفاقه. فينشأ. حتى يقع شقاه. يعني سبحان الله ينشأ قطعتين. ويمشط بامشاط الحديد فيه مدون لحم وعظم. ما يصرفه ذلك عن دينه. التعبيب المليغ للنبي عليه السلام واحد. جاءوا جاء به وحفه له وضع المنشار هترجع عن الايمان ولا لا لا لا لن يرجع. ينشرون فيها ترجع خلاص نشر حتى وقع ثبت حتى وقع الشقاء ثم فصلوا اللحم عن العظام ما يصيب ذلك عندي اذا الاول ذكره باحوال المؤمنين الثبات والصمود ما مكات المحن الشدائد التي تمر على وصف حتتكسب باذن الله لا بد انكسب ان شاء الله لابد أن تكسب على لما لما يثبت المؤمنون على الحق لأنه فيش بلاء بيترتفع إلى إلى ملا نهاية يرتفع إلى الحد الذي قدّره الله له وهذا الحد هو اختبار وامتحان للمؤمنين ثم قال ونزل نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وفماك في الصل عليه ص عليه صل عليه وسلم مستضعف ولا يقدر على نصف أصحابه رضي الله وتل عنه يبلغ هذا الامر وما بلغ الليل وما كل مكان في كل في ليل ونهار سيبلغ هذا الدين. حتى لا يضع الله بيت مدين ولا وبر إلا ادخله الله في هذا الدين. في عز عزيز وذل زليل. عزا في ناس ربنا هيعزهم عزا يعزوا بالاسلام واهلا وذلا يزلوا بالكفرة واهلا. ولكنكم قوم تستعجلون. لا استعجل شكرا. بتقول شكرا هو ربنا مش هو الناس اللي في الشام يا ربنا م... يا يا ألا... ألا يسمع ألا ألا يسمع الله أنينه ألا يرى جراحهم؟ لا بل يسمع سبحانه وتعالى ويغضب في الحكمة من حكمة متحكم الله سنة من سنن الله جل وعلا هم أين أصحاب المخدود قتلوا ولا لا والسماء ذات واليوم المولود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأقدود النار ذات الوقود لذي هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وهل هذا ينقم؟ هم يعني ما نقم منهم إلا الإيمان أصحابه وحبقه جميعا. لكن انتصروا. كيف انتصروا? ثبتوا على الحق. وثبت على الحق حتى حتى النهاية نص. يعني هم لم يستطيعوا بهذه القوة وهذه الجبروت انهم يزحزحوهم. ان يزحزحوهم عن دينهم. ما مرجوش. ثبتوا الى النهاية. نص إذن كتب الله لأغلبن أنا ووصلي الغلبة لابد أن تكون للدين والباطل عندما يعني الباطل له ضجيج له ضجيج وصياح صيح قوة والغلبة والسلاح دي, دي, دي ضجيج الباطل كدخان يعلو عاليا في طبقات الجو هو وضيع ان الله قوي عزيز سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله متعقبا على على ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم تعقيبا على فعل المنافقين لم يتولوا الذين كانوا يتولون اليهود وتولي أعداء الله جل وعلا من أخص صفات المنافقين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورصمه ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هو الخبر ده ده خبر ولا لا خبر ولا أيضا خبر وخبره الله جل وعلا الخبر في اللغة هو ما يحتمل الصدق والكذبه لذات لكن اخبار الله جل وعلا واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كلها في غايه في غايه الصدق هل معنى ان ما فيش حد من المؤمنين ان ان المؤمن لا يقع ابدا في هذا لا في بعض الناس بتقع في ذلك اذا الخبر ده معناه ايه معناه ان ان الايمان ان خصام الايمان تبه أن, ان تكون بينك وبين من حاد الله جل وعلا اي نوع من انواع الموده او المحبة. أو الموالاة أو النصر أو المتابعة أبداً لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يتحقق الإيمان في قلوبهم وفي ذواتهم يودون من حاد الله ورسوله لا يمكن ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه لذلك السلف هنا يفسعون هذه الآية بالمثال فيقولون أبو عبيدة رضي الله عنه قتل أبهه يوم بدف أبو كان بقتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبهه يوم بدف مصعب ابن عمي رضي الله أو, أو ولو كانوا أباهم أو أبنهم يقولون أبو بكر هم أن يقتل ابنه كذلك في بدف أو إخوانهم مصعب ابن عمي قتل أخاه أو عشيرتهم صحابة رضي الله حمزة وعلي وعبيدة قاتلوا الوليد وشيبه وعدبى بن الوليد قتلوهم ولا لم قتلوهم ونزل فيهم قول الله هذا نقص من اقتصموا في ربيهم والمعنى ده نقله الله بينه الله جل وعلا في سيرة إمام الحنفاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين أمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَى بيننا وبينكم الْعَدَاوَةُ والبغضاء أَبَدًا حتى تؤمنوا بالله وحدا إلا قول إبراهيم الأبي إذن الإيمان يأبى خصار الإيمان تأبى لماذا؟ المؤمن يوالي والمولاء المحبة والنصرة والمودة هنا معناها ذلك المودة معناها المحبة والمتابعة والنصرة داخلة في معنى المودة موه ده شده المحبه هذه لا تكون ابدا ولو كانوا آباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم لا يمكن حصول الايمان يتابى ذلك لماذا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا هم هؤلاء الذين تتولونهم مش ليس الكفار ولذلك الله جل وعلا يعني بين نعم لأن موالاة الكفار تسبب فساد في الأرض فسادا كبيرا في الأرض لما المؤمن يوالي من حضى الله رسوله وصلوات الله وسلامه عليه يحدث فساد كبير في الأرض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك الذين لا يولون من عاد الله جل وعلا من حضى الله سبحانه وتعالى لهم في حد والله جل وعلا في حد آخر والدين والشرع في حد آخر يعني لا تجد قوما يؤون بالله واليوم الآخر يودون لي ليس هناك أي نوع من أنواع المحبة ولا التواصل ولا المولاء بين المؤمن وبين أعداء الله سبحانه وتعالى ليمكن ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وعمر رضي الله تعالى عنه لما حدث ما حدث في بدر واستشار النبي عليه الصلاة والسلام صحابة في أسار بدر فماذا قال أبو بكر قال يا رسول الله هم بن العم وبدر العشير فأبو بكر رضي الله أشار أن يمن عليهم أو يفديهم بالمال وعمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لا أرى ما, ما يراه أبو, أبو بكر وإنما أرى أن تمكنني من فلان قيب لعمر وتمكن فلان من فلان قريب له فنضرب عناقهم حتى يعلم الله أنه لا هوادة في قلوبنا لمن حد الله ورسوله الله. ونزل القرآن يوافق عمر ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا الفدية والله يعيد الأخيرة. والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق في فيما أخذتم عذاب ونعظم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللي من اتصف بهذه السفات إن, ان لا يمكن يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى أبدا وإنما يوالي المؤمنين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. واللي كتب الله سبحانه وتعالى مش يمحوه شيء. كتب في قلوب الإيمان يعني قلوبهم مطبوعة على ذلك. طبعت على الإيمان بفضل الله واللائكة كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه قواهم والملائكة بتؤيد المؤمنين نعم؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه اهجوهم وروح القدس معك معك يعني يقويك الله سبحانه وتعالى به إذن رب العالمين بيقول مؤمنين بملائكته وأيادهم بروح منه والروح, والروح نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من من المنذرين نعم والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام وروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام إذن وأيادهم بروح منه كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشيروا بالجنة التي كنتم تمعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الأقل الكلام ده ربنا عز وجل بخبر يراد به تحجير المؤمنين من مولاة أعداء الله جل وعلا وقال ليكون بينه وبين أعداء الله مودة طب, طب هب ان المؤمنين مستضعفين خلاص هب ان المؤمنين مستضعفون يبقى خلاص اصبر حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبيننا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في في مكة مستضعفا صبر ضي الله اسبر على الحق و... أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها وهذا يعني يعني ما عده الله عز وجل لهم ويدخلهم جنات بساتين عامرات جنان ليس جنة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب وما فيهما كل شيء فيهما من ذهب النخل من ذهب والأكواب من ذهب والمقاعد من ذهب جنتان من ذهب الآن وما فيهما وجنتان من فضة الآن وما فيهما والمؤمن بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا يداء الكبرياء على وجه في جنات عدن الحديث الصحيح ويدخلهم جنات تجري من تحت والفعل المضارحة حتى تستحضر هذه الصورة صورة دقل الجنة تستحضرها وأنت تقرأ هذه الآية وكيف كيف... كيف كافأ الله المؤمنين ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم وراضوا عنه, عنه. الحفظ ابن كثير وحمد الله تقول في هذه الآية سر بديع إن سر هنا في الآية دي رضي الله عنهم وراضوا عنه. أنهم لما سخطوا على العشائر وعلى الآباء وعلى الأجداء وعلى الأبناء حين كانوا مخالفين لله سبحانه وتعالى تافأهم الله جل وعلا ورضي الله عز وقل عنهم وعطاهم ما يرضون به عنهم والعبرة هو برضى الله سبحانه وتعالى مش انت اللي ترضى عن الله العبرة بعدي ارضى الله عنك بس لكن إذا, اذا رضي عنك يرضيك لما العبرة مش انت ترضى عن الله العبر ان ربنا يعرض عنك. صلى الله عليه وسلم ناغأ ان ان ان نغطى عنك رب العالمين. لذلك رضي الله عنهم وراض عنه. هو اذا راضي عنك سبحانه وتعالى سيغضيك. سيعطيك ما ترضى. ولا سوف يعطيك ربك. فترضك. ماذا نسألك والله انا انا انا انا انا انا راضي عن الله. طب العمس الامل يا ربنا اقضى عنك الاول. اذا رضي الله عنك هيرضيك. سمهم ان انت تبحث في مرض الله. تبحث كيف يرضى الله عنك أن تقوم بأمره تلتزم أوامره وأن تشنب نواهيه وأن تعمل بما أمرك وأن فألا يراك حيث ألا يفقدك حيث أنرك وأن لا يراك حيث نهاك رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله في مقابل من؟ في مقابل حزب الشيطان عليه الشيطان فانساهم ذكر الله. اولئك حزب الشيطان. في مقابل حزب الشيطان. اولئك حزب الله. من هم حزب الله? المؤمنون. الذين لا يوالون من حدد الله ورسوله صلواته الله وسلامه عليه. الذين يقيمون شرع الله. يقيمون امر ونهية. ويعظمون حرماته. ويعيشون في الدنيا كما امرهم الله سبحانه وتعالى. اولئك حزب الله. حزب الله. الذين تحزب نصرة الله سبحانه وتعالى إذا إذا التحزب ماذا يذكر بأنه مزوم ولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخصيون وما يمدح التحزب الاجتماع على شيء لأن الاجتماع لأن هو الحزب التحزب يزعم إذا كان اجتماعا على الباطل للنصرة الباطل ولو الكفر الكف الهوى يب هذا يب هذا حزب الشيطان أما الأما الأما الاجتماع على نصر الدين الله سبحانه وتعالى هؤلاء كحزب الله وحزب الله حقيقي شحزب ليس ليس حزب اللات حزب اللات هذا هؤلاء الروافض الذين يقتلون المسلمين ليلة نهار في في بلاد الشام وفي غيره حزب عص النص لا هي الأسماء مش هي الحقائق. هم يتسمون بحزب الله؟ لا. هذا حزب. اولئك حزب الله. اما هؤلاء فهو حزب الله وليس حزب الله سبحانه وتعالى. هل يقتلون المسلمين ليلا اهلا. ولا يقيمون لا ولا زكاة ولا ولا ولا لله وقاما. اولئك حزب الله. الا حنفو به يعني انتبهوا واسمعوا ايها الناس. الا. ان حزب الله هم المفلحون هم المفلحون فهم هم هم هم المفلحون في الدنيا والاخره هم اهل النصر واهل الظفر واهل العز والسعادة في الدنيا والاخره هي هي هذه النتيجة المستقرة. طب والمفلحنا الآن لا لا جوله حتزول باذن الله تزول في حياتنا او تزول بعد حياتنا المهم ان هذا ان هذا هو هو الذي يستقر في الابد هؤلاء حزب الله. ألا إن حزب الله يوماً المفلحون وطالما وطلمنا أنهم مفلحون، فلماذا لا تنضموا لحزب الله؟ وتكون من من حزب من من من أنصار شرع الله ووأنصار دين الله وأنصار رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأنصار سنةه. آخر آخر الصورة ويا رب الله جل وعلا صورة الحشر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على واصوله نبينا محمد وعلى آل واصل